zahara zahara zahara zahara zahara من حكم خاطب هالعقول وهدت فاحه الجنه للرسول من ثمرها ولدت الشهره البتول كفصار لها علي فحل الفحول كرار كرار كرار كرار, كرار, كرار, كرار حامل حماها زهراء فاطمه اصبحت حلقه وصل ام الحسين بين والدها وامير المؤمنين زهره نور البار ما عن السنين عبره للخاف ونجات المذنبين حوراء حوراء حوراء حوراء حوراء حوراء عالمة زهرة زهرة زهرة زهرة زهرة فاطمة زهرة زهرة فاطمة زهرة زهرة فاطمة انتي شر الله ومفاتيح الجنان نور يض بكل زمان وفي المكن chao senda barisala tamtina khatnom khatnom khatnom khatnom khatnom laima zahra zahra zahra zahra zahra zahra, zahra. مصور رب الجليل بالعرش يا فاطمه بعضم دليل حب لك يا ام الحسن ما له لو تميل الدنيا ثابت مع يمين ونروح ونروح ونروح ونروح ونروح هاينا زهور الزهراء Zahra Fatima Zahra Zahra Zahra, Zahra, Zahra, Zahra, Zahra, Zahra. صار في وصفه من معي السلامال صحمره بشرفت كل الرجال يا الهي العليا بالجلال نجشي على فاطمه بيوم النزال لحدك لحدك لحدك لحدك لحدك لحدك ماي العام zahra zahra zahra zahra, zahra, zahra, zahra. fatima طمع وسجلال وكبرياء هي اسمها سجلوا يا للكساء ليلى يا فاطمه تفكر بلا يا ميت هلب نور السماء افراح افراح افراح افراح, أفراح, أفراح, أفراح دائما. زهرة زهرة زهرة زهرة زهرة zahra fatima zahra zahra zahra zahra zahra, zahra, zahra, zahra.